ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه فِي التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له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 إِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الذي آتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي, لا يضل ربي وَلَا يَنْسَىٰ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 تاكلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لولي انها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا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 وَلا قدَْ أَْ حَين إلى موس ْ أأَسِبِ إباد فَغْربَ لَهُ طرَيقًا فيِي البَحْر بَسَل ل تَخافُ درََك وَلا تَخشى فَغْبَ لَهُم طرَيقًا فيِي البَحرَ بَسا يَبَسَلَّ تخافُ درََك وَلا تَخشى فَأَتْبَعهُم فيعوْنُ بجنودِهِ فَغَشَهُم مِنَ اليَم فَغَشَهُ مِنَ اليم مَا غَشيَهُم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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۖ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا قال قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَفَقَا عَلَْكُمُ الْعَحْدُ أَمْ أأَرَتُمْ أَْ يَحِلَّ عَلَْيكُمْ غَضَبُم مِر الربِّكُمْ فَأَخْلََفْتُم مَوْوعيد قالوا مَا أَخْلَفْنَا مَووعيدَكَ بِمَلكِنَا وَِ النَّاحم مِلْنا أَْزَارَم مِن زينَةِقَووم فَقَذَفْناهَا فَكَذَلِكَ أَقَ السَّامِر فَأَخرَجَلَهُم عِجَلَ جَسَدَ الله خو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 عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن اف عصيت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 إلا عشرا نحن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقه نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا بثتم الا يوما ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا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 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الذُّلَّ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الذُّلَّ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الحق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 دُونَ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّكَ لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَظْمَأُ ۖ وَأَنَّكَ لَا تغمأ فيها ولا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا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 ذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرهون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما, لكان لزاما وأجل نسمى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 باب الصراط السوي ومن اهتدى